يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق طفاته ولا تموتن, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <تصفيق> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساءا <تصفيق> وابتقوا الله الذي تساءل نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا ابتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد حاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فأصدق فهذه هي الخطبة الثامنة من سلسلة عقيدة السلف الصالح في صفة الجنة ونعيمها وقد توقفنا في الخطبة الأخيرة عند بيان تعام أهل الجنة وشرابهم والذي عقد له ابن قيم الجوزية الباب الثامن والأربعين في كتابه حادي الأرواح ونقول تتمة لهذا فيما يتعلق بشراب أهل الجنة قال الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفي قراءة ولا ينزفون ولحم طيء فاكهة مما يتخيرون ولحم طيء مما يشتهون قال ابن جرير في قوله عز وجل وكأس من معين قال وكأس خمر وكاس من معين قال وكاس نعم وكاس خمر من شراب المعين اي ظاهر العيون جار جار وقوله لا يصدعون عنها قال لا تصدع رؤوسهم لا تصدع رؤوسهم من شربها فتذكر وقالهما قتادة أيضا أي أن قتادة قال بهذين المعنيين لكأس من معين ولا يصدعون عنها وقوله ولا ينزفون قال ابن جرير رحمه الله تعالى اختلفت القراء في قراءته فقرأت عامة قراء المدينة والبصرة ينزفون بفتح الزاي هو ذلك الى انه لا تنزف لا تنزف عقولهم لا تنزف عقولهم وقراته عامه قراء الكوفه ينزفون اي بكسر الزاي بمعنى ولا ينفذ شرابهم لا ينفذ شرابهم قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتان المعنى وقال الله عز وجل في أيضا في بيان صفة شراب أهل الجنة وكأسا ذهاقا قال ابن يقول وكأسا ملأا ملأا متتابعة على شاربيها بكثرة وامتلاء وأصله من الدهق ذهاقا أي من الدهق وهو متابعة الضغط على الإنسان بشدة بشدة وعنف وكذلك وما الكأس الكأس الدهاق أي متابعتها على شاربيها بكثرة وامتلاء وكأسا دهاقا أي منتلئا متتابعة هذا يتواطق وعليهم مع الآية السابقة يتوافقوا مع الآية السابقة <تصفيق> وعن مجاهد في قولنا عز وجل يسقون من رحيق مختوم آه. قال الرحيق الخمر وقاله قتاد أيضا كما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره <تصفيق> وقال بالمجاريب في قوله يسقون من رحيق مختوب يسق هؤلاء, هؤلاء هؤلاء الأبرار من خمر صرف لا غش فيها وقال ابن كثير الرحيق من أسماء الخمر فهذا خمر أهل الجنة لا غش فيه ولا ضرر قوله عز وجل ختامه مسك في بيان صفة هذا الخمر فجاء المعنى على أقوال القول الأول قال ابن مسعود نحن مسك ختامه مسك أي خلطه وليس بخاتم يختم وقال أخرجه ابن جرير في تفسيره وابن المبارك في الزهد وابن واحد في الجامعة وطول الثاني قال له قتادة قال ختامه مسك أي عاقبته ومعاقبته مسك قوم تمزج لهم أي الخمر بالكافور وتختم بالمسك القول الثالث قال مجاهد طينه مسك قال ختامه أي طينه طينه من المسك قال ابن جرير بعد أن ذكر هذه الأقوال وأولى الأقوال في ذلك فندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك آخره وعاقبته الجن ورجح قول قتاده اه خطابهم مس آخره وعاقبته مس والمسك مسك اي هي الريح هذا تتمه كلام من الجاريه اي إن ريحها في آخر شربهم يختم لها بريح المسك وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة لأنه لا وجه للختم في كلام العرب إلا الطبق ونصراه كقولهم ختم فلان القرآن أي أتى على آخره واذا كان لا وجه للطبع على شراب اهل الجنه يفهم اذا كان شرابهم جاريا جاري الماء في الانهار نعم ولم يكن نعم معتقا في الدينان الدنان الدينان هي انيه الخمر ولم يكن معتقا في الدينان فيطين عليها وتخ نعم وتختم تعين أن الصحيح من ذلك الوجه الآخر هو العاقبة والمشروب آخرا والذي ختم به الشراب وأما الختم بمعنى المسجد والذي قاله المسعود فلا يختم أي يخلط أو يمزج فلا نعلمه مسموعا من كلام العرب وقد اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الأنصار ختامه مثق سوى الكسائي إنه كان يقرأه خاتمه مثق الكسائي كان يقرأ كان يقرأ الآية خاتمه مثق والصواه من ذلك من القول عندنا في ذلك ما عليه قراءة الأمصار وهي وهو ختامه نعم لإجمال حجة من القراء عليه والختام والخاتم ورموين اختلف في اللفظ فإنهما متقاربان في المعنى خير أن الخاتم اسم والختام مصدر وهذا الفرق بين ختام وخاتم <تصفيق> وهذا القول إن رجح مقيم الجوزية في هذه الأرواح أن معنى ختامه مسك أي عاقبته وآخره وليس كما قال ابن مسعود أنه بمعنى المخلوط وأما قوله عز وجل أيضا في صفة شراب أهل الجنة كان مزاجها كافورا قال قتادة يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك وهذا سبق, سبق ذكره وقال عكرمة مزاجها أي طعمها, أي طعمها كافور قال البذوي في تفسيره <تصفيق> قال أهل المعاني أرادك الكافور في بياضه وطيب بيثه وبرده لأن الكافور لا يشرب يعني هو لم يرد أن الشراب يصنع من الكافور لا إنما أراد أنه يشبه الكافور في, في طعمه وفي ريحه وكقوله إذ حتى إذا جعله نارا أي كالنار أي يجنع النار وهذا معنى قول قتادة ومجاهد يمازجه ريح الكافور وقال ابن كيسان طيبت بالكافور أي بالخم بالكافور والمسك والزنجبين وقال عطانو الكلبي الكافور اسم لعين ماء في الجنة أي جعلها عينا وليس, وليس مباب التشبيه وعينا مصيبة تبع للكافور أحنا وقيلة وهو نصب على المتح وقال ابن كثير في وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك ومن اللذاذة في الجنة وأما قوله عز وجل ويسطون فيها كأسا كان مزاجها جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا قال ابن قيم فأخبر سبحانه عن العين التي يشرب بها المقربون الذين هم في أعلى الدرجات صرفا يعني يشربون شرابا صرفا ليس مخلوطا أن شراب الأبرار يمزج هذا الفرق ومن شراب الأبرار وشراب المقربين أن شراب المقربين يكون صرفا ليس منزوجا وأن شراب الأبرار يمزج لأن أولئك أي المقربين أخلصوا الأعمال كلها أخلصوا الأعمال كلها لله فأخلص شرابهم وهؤلاء أي الأبرار خلطوا عملا صالح وعملا سيئا فلذلك مزجوا, مزجوا أو قالوا هؤلاء مزجوا أي في الأعمال فمزج شرابهم وقال ابن بعد ذلك فاخبره اه سبحانه عن نضاج شرابهم اي اي بشيئين بالكافور في اول السوره وهو في اخرها ربين في الكافور من البرد والطيب وهو طيب وفي الزنجبيل من الحراره نعم وطيب الرائحة أيضا وما يحدث لهم باجتماع الشرابين أي الكافور وزنجبين ويجيء أحدهما على إثر الآخر حالة حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده من وما تعتدلوا كيفية كل منهما بكيفية الآخر يعني هذا يعدل الآخر وما ألطف موقع ذكر الكافور في أول الصورة والزنجبيل في آخرها فإن شرابهم مزج أولا بالكافور وفيه من البرد ما يجيء الزنجبيل بعده وفيه من الحرارة فيعدله وهذا من تمام النعيم أن يعتدل المزاج من الشراب فيأتي البارد ثم يأتي الحار فيعدله والظاهر أن الكأس الثانية أي التي من الزنجبيل غير الأولى التي من الكافور وأنه من لذيذان من الشراب وقال البغوي الزنجبيل ممن كانت العرب تستطيبه جدا فوعدهم الله عز وجل أنهم يسقون في الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة قال مقاتل لا يشبه زنجبيل الدنيا كما قال ابن عباس ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء هذا أفهم صحيح لابن عباس أما الكيفية فلا تدرك ولا تشبه كيفية ولا تشبه الجنة كيفية الدنيا أبدا في النعيم وقال ابن الجوزي في زاد المسير قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال الزنجبيل معرب قال وقال الدين واري ينبت أي زنجبيل في أرياف عمان في أرياف عمان أو عمان ويعروق في الأرض وليس بشجرة تؤكل رطبا وأجود ما يحمل من بلاد الصين وأما قوله, عينا أو أما قوله معذرة عينا فيها تسمى سلسبيرا فنبينه فيما يلي إن شاء الله Kõik! Mm. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقال ابن جرير بعد أن ذكر الاختلاف في, في تأويل قوله تعالى عينا فيها تسمس السبيل الصواب من القول في ذلك عندي أن قوله تسمى سلسبيلا أي صفة للعين وأصفت بالسلاسة في الحلق وفي حال الجري وانقيادها لأهل الجنة وفي حال الجري وانقيادها لأهل الجنة يصرفونا حيث شاءوا كما قال مجاهد وقتادة وإنما عني بقوله تسمى أي توصف وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لإجماع أهل التأويل على أن قوله سلسبيلا صفة لسم فأن هناك من قال إن سلسبيلا هي اسم لعين في الجنة وبينا من جرير أن أهل التأويل أجمعوا على أن سلسبيلا صفة وليست اسما هي صفة لعين الجنة وليست اسما لها وعقد ابن قيم الجوزية الباب التاسع والأربعين في حادي الأرواح في ذكر آنية في أهل الجنة أي صفة الآنية التي يشربون فيها وفي بيان أجناسها قلت قد جاء في القرآن ذكر الكأس والصحاب والأكواب والأباريق التي أشربوا فيها أهل الجنة فأما الكأس فقال ابن جرير في تفسيره يُصق هؤلاء القوم الأبرار في الجنة كأساً هي كل إناء كان فيه شراب أي إذا كان ممتلئا بالشراب وإذا كان فارغا من الخمر لم يقل له كأس إنما يقال له إناء هذا الفرق بين الإناء والكأس وأما الصحاف في قوله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذل أعين وأنتم فيها خالدون قال هي جمع أي صحاف للكثير من الصحفة والصحفة هي القصعة وقال البغوي القصعة أي القصعة الواسعة تسمى بالصحفة أما الأكواب فقال ابن القيم في, في, في الأباريق قال أبو عبيدة الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها وقال أبو إسحاق ويحدها كوب وإناء مستدير لا عروة له أي لا يد له تمسك تمسك منها وقال الأباريق هي الأكواب التي لها خراطيم فإن لم يكن لها خراطيم ولا عرى هي أكواب وإبريق إفعيل من البريق وهو الصفاء هو الذي يبرق لونه ومن صفائه ثم كل ما كان على شكله إبريقا وإن لم يكن صافيا وأباريق الجنة من الفضة في صفاء القوارير ويرى ظاهرها يرى من ظاهرها ما في باطنها والعرب تسمي السيف إبريقا لبريق لونه هذا معنى الأباريق هذا طرف من نعيم أهل الجنة الذي لا يقدر أحد يعني مهما حاولنا أن يعني نتكلف العبارات التي توضح المعاني فلن نبلغ أبداً الحقيقة لأن الحقيقة لا يدركها أحد في الدنيا كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرة على قلب بشر هذه الجنة التي قد غفل عنها الجم الغفير من العباد وانشغلوا بدنيا لا وزن لها ولا قيمة لها عند الله لا تزن عند الله جناح ضعوضة ولا تسوى قطرة بالنسبة للآخرة فالدنيا بالنسبة للآخرة كقطرة المياه التي لا قيمة لها بالنسبة للبحر الخضم الذي لا ساحل له فعلينا أن أن نوقن بعظم هذه الجنة وأن نعمل لها بإخلاص ومتابعة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي الفلاح قد قامت الصلاه وقد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله